يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون.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 ثم سوَّه ونفَخ فيهم روحه وجعل لكم السمع والبصر والأفئدَة قليلاً ما تشكرون وقالوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بلهم بلقاء ربهم كافرون قل يَتوفَّاكُم ملك الموت الذي يُكِلَ بكم قل يَتوفَّاكُم ملك الموت الذي يُكِلَ بكم ثم إلى ربكم تُرْجَعُون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا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 قَرُّ سَجَدًا وسبحوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا نزلا بما كانوا يعملهون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا وعذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَن أَغْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فلا تكن فِي مِرْيَةٍ مِّن لقاء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 كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرو إيمانهم لا ينفع الذين كفرو إيمانهم ولاهم يضر فأعرض عنهم وانتظر إنهم